بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات دروا فالحاملات مغرا فالجاريات يسرا فالنقصنا في أمرا إنما سوعدون لصادق وإن الزين لواقع والسماء ذا في الحمك إنكم لفي قوم مختلف يؤفت عنه ومن أبث قتل الخراصون الذين هم في قمرة ساهو يسألون أيان يوم الزين يومهم على النار يهتنون دوكوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إنهم الشقين في جنات وعيون آخرين ما آساهم ربهم إنهم كانوا ذلك محتلين كانوا ظنينا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أولهم حق للسائل والمحروف وَفِي الْأَنَامِ يَا تُنَّى الْمُؤْمِنِينَ وَجِئْنَا بُرْهَانَكُمْ أَنْتُمْ تُصِرُّونَ وَفِي السَّمَاءِ رُسُكُمْ وَمَا سَعْدُهُ صَوْرًا بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ هل أتاك حبيب ضيب إبراهيم المسرمين إذ دخنوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال سلام قوم منشرون طراغ إلى أهله فجاء بعجل سميل فقربه إليهم قال أنا تأتونون فأوجس منهم خيبة قالوا لا تخف قالوا لا تخف ش الشوه بين بلنت موص في فروتين ف ك وجهها بفت وجهها وصنت عنجو نقيين قال ش فيط رك هو العكيم العين قال فما خطبكم ع ي المسلون قالون إص إلى سو مجين لنرسل عليهم حجارة من طيل مسومة العياذ ربك للمسردين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المصلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى سرعون بسلطان مبيل فتولى فَتَوَلَّىٰ نَادِرُهُ وَخَانَ صَاحِبُهُ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ جُلُودَهُمْ فَنَبَغْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ غُرُقٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكْنَا مِنْ شَيْءٍ يَتَسَاءَلُ مِنْهُ إِلَّا جَعَلْنَاهُ تُرَابًا وَذِي مُدُنٍ ذَاتَ إِلْخَالٍ لَمْ يَدْخُلْهُنَّ إِلَّا الطَّيْرُ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ وَثَمُودَ إِلَى فَخَلَقْنَا ثُمَّ صَوَّرْنَاهُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَوْعِدًا ثُمَّ سَخَّرَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَا شَاءَ رَصَدًا وَقَوْمًا نُوحِي إِلَيْهِمْ قَدْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا لِعَمَلٍ نَخُودُ انزل وجليل ان ان فنسكم ففروا الى الله لاننكم من هنا لمرون مدير ولا تجعلوا مع الله الهنا إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أسى الذين من صبرهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجلون أتوافوا به بلهم قوم طاغون فتول عنهم كما وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا خَلَقْتُ الرُّجَّلَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَزَّاعُ وَهُوَ الْحَكِيمُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا سَنُذِيقُهُم مِّنْ عَذَابٍ مُّزْرِفٍ مِّثْلَ الَّذِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مِثْلَ الَّذِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فَأَيَّ سَعْيٍ